أَتَأْمُرُونَ بِالْكُفْرِ إِنَّ مَا a pa an ma lo الارض علورا فالتقى المال قوله يا عين الله طائر بام بام زخنا ابا